خير المغضوب عليهم على أيها الناس أنتم الفقراء آمين. إلى الله الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تسر واسرة مصر أخرى وَإِن تَدْعُسْ قَلَتٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا إِنَّمَا تَذَرُ الذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل وما يستوي الأحياء ولا الأبوات INNA Allah YUSMI'U MAN YASHAA'U WA MA ANTA BISMII'IN MAN FIL-UQUB ANTA ILLANABII'AN WA MA ARSALNAKA bil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 الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها ادراكما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله